الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كهكب دري يوقد منه مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية كاد زيتها يضيء ولو لم تمسسنا. ياهدي الله لنوره ما يشان ياهدي الله لنوره ما يشان ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم